وهو مجد الدين يوسف بن محمد الكاتب المصري ثم الدمشقي المعروف بابن المهتار المتوفى سنة 685 وهي منظومة جميلة جدا في تقرير الاعتقاد في قرابة الاربعين بيتا وضمنها رحمه الله جل مسائل الاعتقاد بإشارات لطيفة وتنبيهات جميلة مع إشارة في بعض المواضع إلى الأدلة وهذه المنظومة فيما أعلم لا وجود لها مطبوعة إلا في ضمن مجموع لمنظومات في العقيدة جمعه الشيخ عبد الله البصيري شفاه الله وعافاه ضمنه قصائد عديدة في الاعتقاد منها هذه القصيدة ولم أرها مطبوعة في موضع آخر وفي هذا اليوم حصلت على نسخة خطية لهذه المنظومة وقابلت على النسخة وصححت العديد من الأخطاء في قراءة نص هذه المنظومة وأثبت النص الذي بين أيديكم مقابلا على النسخة الخطية لهذه المنظومة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين في مجلسنا هذا بكراءة هذا النظم النافع الماتع المفيد ومثل هذه المنظومات يحسن ويجدر نشرها في البلدان التي يتمذهب أهلها بمذهب الإمام الشافعي حتى يعرفوا مثل هذه الجهود العظيمة المباركة في تقرير المعتقد الحق معتقد أهل السنة والجماعة نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مجد الدين يوسف بن محمد رحمه الله تعالى في منظومته تعالى الإله الواحد الصمد الفرد له علم ما يخفى من العبد أو يبدو هو الأول المبدي فليس له ند. هو الآخر المغني له القبل والبعد إله برانا ليس نعبد غيره وحق لبار الخلق أن يعبد العبد تقدس عن زوج وعن ولد له وعن مشبه أو أن يكون له ضد عليم فما شيء عليه بعازب تساوى لمعلوماته القرب والبعد سميع إذا دبت على الصخر ذرة ويبصر في الديجور ما هو مسود ويبصر في الديجور في الديجوج كما هو مكتوب عندك سميع إذا دبت على الصخر ذرة ويبصر في الديجوج ما هو مسود رحيم له تسعة وتسعون رحمة واحدة في الحشر تم بها العقد وفي كل شيء في الوراء آية له تدل عليه أنه واحد فرد فما كان حيا قلبه ظهرت فمن كان حيا قلبه ظهرت له ومن كان ميتا قلبه فاته الرشد أبان لنا طلق هذه الأبيات كلها في تعظيم الله عز وجل والثناء عليه جل في علاه بذكر عظمته وجلاله وكماله وذكر صفاته العليا وأسمائه الحسنى الدالة على جلاله وكماله سبحانه وتعالى بدأ بقوله تعالى الإله الواحد الصمد الفرد تعالى أي تقدس وتعاظم وله العلو سبحانه وتعالى الإله الواحد الصمد هذه كلها أسماء ثابتة لله عز وجل أما الإله فو دال على ألوهية الله والألوهية العبودية وأما الواحد فو دال على وحدانية الله جل وعلا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه والصمد دال على الصمدية وهي تتناول أمرين كمال الغنى وكمال القدرة سبحانه وتعالى الصمد الذي كمل في صفاته كلها والذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها كلها والفرد هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل وليس معدودا في الأسماء الحسنى فيخبر عنه بأنه الفرد أي المتفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة لا ند له تبارك وتعالى ولا شريك وقوله له علم ما يخفى من العبد أو يبدو أي أحاط علما بكل شيء وأحصى كل كل شيء عددا السر عنده علانية والغيب عنده شهادة لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية ويستوي في علمه جل في علاه السر والعلانية والغيب والشهادة كلها عنده تبارك وتعالى سواء يعلم الظاهر والباطن والخفي والمعلن وال أحاط علما بكل شيء هو الأول أي الذي لا شيء قبله كما جاء الحديث بتفسير ذلك والأول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى المبدي أي لهذه المخلوقات الذي بدأها وأوجدها وأنشأها من العدم فوجل وعلا المبدي فليس له ند فليس له ند أي تفرد بالخلق والإيجاد لا ند له كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله هو الآخر أي الذي لا شيء بعده كما جاء تفسيره بذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم المغني أي لمن شاء بالإمداد والفضل والإنعام لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى فالله جل وعلا وحده هو المغني كما أنه عز وجل هو وحده الغني الغني أي بنفسه عما سواه والمغني أي لمن شاء لا غنى لأحد إلا بإغناء الله سبحانه وتعالى له فهو المغني عز وجل له القبل والبعد أي له ملك كل شيء له تبارك وتعالى ملك كل, كل شيء القبل والبعد أي السابق واللاحق الأول والآخر المتقدم والمتأخر كل ذلك لله عز وجل إله برانا ومن أسمائه جل في علاه الباري برانا أي أوجدنا وخلقنا من العدم إله برانا ليس نعبد غيره ليس نعبد غيره أي كما أنه تفرد بالخلق والبرء والإيجاد فلا نعبد غيره وهذا فيه استلزام توحيد الروبية لتوحيد الألوهية أي كما أنه تبارك وتعالى تفرّد في تفرّد بالخلق والبري والرزق والإيجاد فإنه يجب أن يفرد بالعبادة ولهذا قال موسى عليه السلام لقوم فتوبوا إلى بارئكم ذكر هذا الاسم من أسماء الله لأن تفرده بذلك سبحانه وتعالى موجب لإفراده وحده بالعبادة ليس نعبد غيره أي لا نصرف شيئا من العبادة لغيره فالعبادة حق للباري وحده وكما أنه لا شريك له في البر، فلا شريك له في العبادة ولهذا يقول وحق لبار الخلق أن يعبد العبد حق لبار الخلق حق لمن تفرد بإيجادهم وخلقهم والتصرف فيهم والإنعام والإعداد والإمداد الذي تفرد بذلك كل حق له أن يعبد العبد أي أن يفرده وحده العبد العبادة العبادة حق له سبحانه وتعالى لا يجوز أن يجعل معه شريك في شيء منها تقدس أي تنزه والتقديس التنزيه عن زوج وعن ولد له وعن مشبه أو أن يكون له ضد هذا تنزيه او هذا البيت كله في تنزيه الله تبارك وتعالى اولا عن الزوج فهو عز وجل منزه عن الزوج اي ان تكون له صاحبه ان تكون له صاحبه ولم تكن له صاحبه نزه تبارك وتعالى نفسه عن ذلك والصاحبة المراد بها الزوجة فهذا الأمر الأول الأمر الثاني وعن ولد له أي ومنزه عن أن يكون له ولد قال الله تعالى قلوا الله أحد لم يلد ولم يولد وقال وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه أي تنزه وتقدس عن ذلك وعن مش بهم وتنزه تبارك وتعالى أن أن يكون له شبيه هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أو أن يكون له ضد أو أن يكون له ضد الضد هو المضاد والمعارب فالله سبحانه وتعالى منزه ومقدس تبارك وتعالى عن ذلك عليم أي العليم اسم من أسماءه ودال على ثبوت العلم صفة له تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى فما شيء عليه بعازب, بعازب أي لا يغيب عنه ولا يعزب عنه شيء علمه محيط بكل شيء علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين تساوى لمعلومه لمعلوماته القرب والبعد تساوى لمعلوماته القرب والبعد أي ما يعلمه وما أحاط به علمه تبارك وتعالى سواء في القريب والبعيد الداني والقاسي كلها في علمه تبارك وتعالى سواء والخفي والمعلن كما مر معنا في البيت الأول عند الناظم سميع السمع اسم من أسماء السميع اسم من أسماء والسمع صفة له تبارك وتعالى فله تبارك وتعالى سمع وسع الأصوات كلها وسع الأصوات كلها المعلن منها والخفي السر والعلن سواء منكم من أسر القول ومن جهر به كل ذلك سواء عند الله الصوت العالي والصوت الخافت كله سواء عنده تبارك وتعالى سميع أي له سمع واسع الأصوات كلها إذا دبت على الصخرة ذرة يعني يسمع صوت دبيب الذر يسمع صوت دبيب الذر دبيب الذر الدبيب هو صوت مشي مشي لو اقتربت من ذره لم تسمع صوت دبيبها لو اقربت او ادنيت اذنك من ذره در من تمشي ما سمعت صوت دبيبها ورب العرش يسمع صوت دبيب الذر من فوق سبع سماوات يسمع صوت دبيب الذر من فوق سبع سماوات سواء عند تبارك وتعالى الصوت الخافت او الصوت العالي ويبصر في الديجوج والمراد بالديجوج اي ظلام وينصر في, في الديجوج ما هو مسود ای ما كان لونه اسود فإذا كان ظلام واللون أسود لا يرى إذا كان المكان مظلم تماما والموجود في المكان مثلا قطعة سوداء لا يمكن أن يراها أحد إذا كان المكان لكن لو كانت بيضاء أو لون آخر ربما أنه يتيسر رؤيتها لكن إذا كان المكان مظلم تماما وأنت تبحث عن قطعة سوداء في هذا المكان المظلم لا يمكن أن تراها ورب العرش سبحانه وتعالى يبصر في الديجوج أي في الظلام ما هو مسود ما هو مسود يعني الشيء الأسود الذي لا يرى في الظلام يراه رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات رحيم له وتسعون رحمة وواحدة في الحشر أي مئة رحمة واحدة في الحشر تم بها العقد واحدة في العشر في الحشر أي يوم القيامة تم بها العقد أي عقد المئة لأن الله عز وجل خلق الرحمه مئة رحمة وأنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلق وأبقى تسعا وتسعين رحمة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناظم في هذا البيت حدث عنده قلب حدث عنده قلب لمعنى الحديث والذي دل عليه الحديث أن الله عز وجل أنزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلق وادخر تسعة وتسعين ليوم قيامه لكن هذا المعنى انقلب عند الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت وفي كل شيء في الوراء آية له وفي كل شيء في الوراء آية له أي تعددت الآيات الدالة على الخالق وكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى في كل شيء في الورى آية يعني كل شيء في هذه المخلوقات تراه يعد آية دالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه تدل عليه أنه واحد فرده تدل عليه أنه واحد فرد هذا نظير قول الناظم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فجميع هذه المخلوقات دالة على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات وهل كل أحد ينتفع بها؟ الجواب يأتيك في قول الناظم فمن كان حيا قلبه ظهرت له فمن كان حيا قلبه ظهرت له أي من كان في قلبه حياة فإن هذه الآيات تظهر له وتكون بارزة وواضحة وتفيده وتؤثر فيه ومن كان ميتا قلبه فاته الرسد أما الذي قلبه ميت فتلك الآيات لا تنفعه وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مهلظون لا يستفيدون ولا ينتفعون فالآيات والنذر لا تغني عن الـ الـ الإنسان الغافل المعرض الذي لم يقبل بقلبه ولم يكن قلبه حياً فإنه لا ينتفع بهذه الآيات فبين رحمه الله في هذا البيت أن الآيات إنما ينتفع بها من كان قلبه حيا أما من كان قلبه ميتا فإنه لا ينتفع ولا يستفيد نعم قال رحمه الله أبان لنا طرق الهدى بنبينا محمد المختار حتى صف الورد نبي كريم في القرآن صفاته رؤوف رحيم لم يشن قلبه الحقد نبي سرى فوق البراق كبرقة إلى المسجد الأقصى ودان له البعد نبي على فوق الطباق مقربا فيا ذا قرب به كمل السعد وكلمه في حضرة القدس ربه مشافهة هذا هو الفخر والمجد ويكفيه أن الناس تحت لوائه فيشفع فيهم حين يعلوهم الجهد ويسجد تحت العرش لله حامدا يقال له ارفع قد أجيب لك القصد له الكوثر, المر له الكوثر المورود حلو شرابه فمن ناله لم يلقه ضمأ بعد فما أحد يستطيع حصر صفاته وكيف ولا يحصا لها أبدا عد وماذا عسى نثني على خير مرسل له معجزات نالها ما لها حد فيقرارنا بالعجز عن درك وصفه مديح له ثم اعتذار لنا بعد فأفلح من أضحى بنور له اهتدى وقد خاب من مارى وكان له جحد هذه الأبيات يتحدث فيها الناظم رحمه الله تعالى عن منة الله سبحانه وتعالى العظمى ببعثة النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ويعدد في هذه الأبيات فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه وشمائله صلوات الله وسلامه عليه في أبيات جميلة يعدد فيها من خصائص النبي وشمائله وحقوقه صلوات الله وسلامه عليه يقول أبان لنا طرق الهدى بنبينا أبان لنا أي الله الذي مضى عد شيء من أسمائه الحسنى وصفاته العليا أبان أي أوضح لنا طرق الهدى أي سبل الهدى سبل الهدى والجمع هنا للطرق مع أن سبيل الله واحد بمعنى تنوع الأعمال والطاعات المقربة إلى الله ومن ذلك قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالجمع هنا باعتبار تنوع الأعمال والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فأبان لنا طرق الهدى بنبينا أي الله جل وعلا أبال لنا سبل الهدى بمبعث النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه بنبينا محمد المختار محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المختار أي الذي اجتباه الله واصطفاه حتى صفى الورد حتى صفى الورد أي أصبح الورد الذي هو المورد موردا صافيا عذبا لا شائبة فيه ومن نهل من المورد الأول والمعين الأول وجد بقية الموارد كذرة ولا يصفوا إلا هذا المورد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل مورد آخر يرده الناس فيه من الشوائب ما فيه إلا المورد العذب الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو ورد صفو لا كدر فيه ولا شائبة فيه نبي كريم في القرآن صفاته نبي كريم في القرآن صفاته قوله نبي اي نبأه الله وهو ينبئ بما انبأه الله سبحانه وتعالى به فلما نبأها به قالت من انبأك فهو نبي انبأه الله وهو بما أنبأه الله سبحانه وتعالى كريم أي كريم الصفات والخصال والخلال صلوات الله وسلامه عليه في القرآن صفاته أي ذكر الله سبحانه وتعالى صفاته في القرآن الكريم مشيرا بذلك رحمه الله إلى أن القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا. في ذكر صفات النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رؤوف رحيم أي من صفاته أنه عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم نبي كريم في القرآن صفاته رؤوف الرحيم أيوصفه الله بالقرآن بأنه رؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يسن قلبه الحقد، لم يسن قلبه الحقد، أي طهر الله سبحانه وتعالى قلبه عليه الصلاة والسلام من الحقد. ليس في قلبه حقد وإنما قلبه في الرحمة والرأفة والإحسان والحرص حريص عليكم هذا الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام لم يسن قلبه الحقد والحقد شين القلوب وقبحها إذا بليت به كما أن سلامة القلوب من الحقد والغل ونحو ذلك هو من زين القلوب وحسنها وجمالها نبي سرى فوق البراق كبرقة سرى أي في الليل تلك الليلة التي أسري به عليه الصلاة والسلام سرى فوق البراق أي دابة يقال لها البراق ركبها عليه الصلاة والسلام وسرى فوقها إلى بيت المقدس كبرقة يعني مثل البرق كبرقة أي مثل البرق كان سراه في تلك الليلة صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهذا السراء كان على البراق وهي دابة وكان سريعا كالبرق ودان له البعد يعني الشيء البعيد دان له صلوات الله وسلامه عليه نبي على فوق الطباق مقربا الطباق السماوات سبع سماوات طباق الطباق أي السماوات السبع فهو نبي على أي ارتفع فوق الطباق أي فوق السبع السماوات صلوات الله وسلام مقربا أي قربه ربه جل وعلا قربه ربه جل وعلا فيا حبذا قرب به كمل السعد فيا حبذا قرب كمل به السعد أي هذه المنقبة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها النبي الكريم هي منقبة حبيبها إلى قلوب أهل الإيمان ولها مكانتها في نفوسهم ومنزلتها في صدورهم ولها الشأن العظيم وقد نزل عليه الصلاة والسلام في, في تلك الليلة بالصلوات الخمس بالصلوات الخمس ولهذا الصادقون في محبته عليه الصلاة والسلام المعتنون باتباعه صلى الله عليه وسلم لا يفرطون في هذه الصلوات المكتوبات لا يفرطون في هذه الصلوات المكتوبات ولا يضيعونها بل يحافظون عليها محافظة عظيمة أما أهل البدع فإنهم يفرطون في هذه الصلوات ويهملونها ولا يفرطون في احتفال في ليلة الإسراء والمعراج وذاك الاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج أمر غير مشروع إطلاقا ولا دليل على مشروعيته ولا يجوز أن يحتفل فيعتنون بأمر لا أصل له ويضيعون الفرائض الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده فلنتنبه لقول الناظم فيا حبذا قرب به كمل السعد ومن كمال السعد المنه العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بتلك الصلوات العظيمة التي هي قرة عيون المؤمنين وصلتهم برب العالمين ذلا وخضوعا ودعاءا ومناجاة وتعظيما وذكرا لله سبحانه وتعالى ويراحت القلوب وأنس النفوس قد قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال وقال جعلت قرة عيني في الصلاة فكمل السعادة والهناء وقرة العين وكلمه في حضرة القدس ربه أي في تلك الليلة العظيمة كلمه ربه فسمع عليه الصلاة والسلام كلام الله من الله بلا واسطة سمع في تلك الليلة كلام الله فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله كلمه الله تبارك وتعالى تكليما مثل ما كلم سبحانه وتعالى موسى تكليما فنبينا عليه الصلاة والسلام كريم الله لأنه سمع في تلك الليلة في ذاك الموضع المقدس والمكان العظيم وفي تلك المنزلة الرفيعة العالية فوق السماوات السبع سمع عليه الصلاة والسلام كلام الله مشافهة أي من الله عز وجل مباشرة بدون واسطة مباشرة بدون واسطة هذا هو الفخر والمجد هذا هو الفخر والمجد أي هذه مفخرة عظيمة ومجد رفيع وعالي من الله سبحانه وتعالى به على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويكفيه أي فخرا وشرفا وفضلا أن الناس تحت لواءه أن الناس تحت لواءه أي يوم القيامة فيشفع فيهم حين يعلوهم الجهد حين يعلوهم الجهد حينما يصيبهم الجهد العظيم والعناء الشديد من الوقوف الطويل يوم قيامة يوم مقداره خمسين ألف سنة ويصيب الناس من الجهد من الله سبحانه وتعالى به عليم في ذلك اليوم العصيب العظيم و يذهب الناس في ذلك اليوم إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ بالحساب فيذهبون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح فيعتذر وإلى إبراهيم فيعتذر وإلى موسى فيعتذر وإلى عيسى فيعتذر وكل يحيل على الآخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيقول أنا لها فيشفع وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى الكبرى التي يغبطها يغبطه عليها الأولون والآخرون وهي المرادة بقوله عسى أي يبعثك ربك مقاما محمودا فلما يتدافع الأنبياء هذا الأمر ويحيلون على كل يحيل على الآخر إلى أن يحيل عيسى عليه السلام فحينئذ يسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الناظم ويسجد تحت العرش لله حامدا ويسجد أي النبي عليه الصلاة والسلام تحت العرش لله حامدا أي يحمد الله ويثني عليه قال عليه الصلاة والسلام فأحمده وأثني عليه بثناء يعلمني إياه في ذلك الوقت لا يعلمه عليه الصلاة والسلام وإنما يعلمه الله من يعلمه في ذلك الوقت من حسن الثناء عليه وحمده وتعظيمه سبحانه وتعالى فيحمد الله يستد تحت العرش لله حامدا أي مثنيا ومعظما لله سبحانه وتعالى يقال له أي يقول له الله ارفع أي رأسك كما جاء في الحديث ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع يقال له ارفع قد اجيب لك القصد قد اجيب لك القصد يعني هذا الامر الذي قصدت الله عز وجل وانتجأت اليه بطلبه قد أجيب لك وحينئذ يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق كما قال الله في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا قال له الكوثر المورود كما قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر المورود أي الذي يرده عليه الصلاة والسلام وترده أمته حلو شرابه أي ماء الكوثر ماء حلو أحلى من العسل كما جاء في الحديث وأيضا طيبة رائحته فيأطيب من رائحة المسك وجميل لونه أبيض من الورق الفضة فمنّا له فمنّا له أي من من الله عليه وأكرم بالشرب منه لم يلقه ضمأ بعده لم يلقه ضمأ بعده أي لم يصبه الضمأ كما جاء في الحديث من شرب منه شربه لم يضم بعدها أبدا أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالشرب منه بمنه وكرمه لما عدد رحمه الله هذه المآثر والصفات والمناقب والخصائص والفضائل لنبينا عليه الصلاة والسلام قال فما أحد يستطيع حصر صفاته فما أحد يستطيع حصر صفاته كثيرة جدا صفات النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله وخصائصه ومناقبه وفضائله صلى الله عليه وسلم وكيف ولا يحصي لها أبداً ولا يحصى لها أبدا عد أي من كثرتها من كثرتها فيصفات وخصائص وعماثر وفضائل ومناقب كثيرة جدا لا يحصى لها عد ثم يقول أيضا وماذا عسى نثني على خير مرسل وماذا عسى نثني على خير مرسل يعني ماذا عسانا نقول في الثناء على خير المرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام الخلائق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلام ماذا عسى نثني على خير مرسل له معجزات نالها أي من الله سبحانه وتعالى عليه بها وعطاه إياها ما لها حد ما لها حد أي من كثرتي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من معجزات وبعض أهل العلم أفردها في مجلدات بعنوان دلائل النبوة ودلائل النبي دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذه أفرد العلم في مجلدات جمعوا فيها الأحاديث الكثيرة التي فيها معجزاته ودلائله دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه ثم يقول فإقرارنا بالعجز عن درك وصفه مديح له يعني كوننا نقر أننا عاجزون عن درك وصفه أي إدراك وصفه وجمع كل أوصافه ومناقبه عليه الصلاة والسلام هذا مديح له يعني يقال في مقام المدح والثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه مديح له ثم اعتدار لنا بعده يعني هذا من جهة مدح له عليه الصلاة والسلام ومن جهة اعتدار في قصورنا في, في, في هذا الباب لما عدد فضائله ومناقبه وشمائله وخصائصه لما عد ما تيسر من ذلك أتى إلى المقصود فقال فأفلح من أضحى بنور له اهتدى فأفلح أي تحقق فلاح من أضحى أي أصبح بنور له اهتدى أي أن من أكرمه الله بالاهتداء بنور النبي أي الهدى الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام والحق الذي بعث به فقد أفلح فالفلاح إنما هو في اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله والسلام عليه فأفلح من أضحى بنور الله اهتدى وقد خاب من مار وكان له الجحد أي أن من كان شأنه مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الممارات والمجادلة والخصومة واللجج أو كان له الجحد أي نصيبه في هذا الباب الجحد لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خاسر خائب نعم قال رحمه الله وأمته في الناس هم خير أمة كذا قال في تنزيله الملك الفرد فطائفة همضة فطائفة هم ظاهرون بقوله على الحق طول الدهر ما دام يمتد وهم ناقل الأخبار أهل حديثه كذا قال فيهم من له الحل والعقد ألا فبشروا يا خير طائفة غدت بنصر من الرحمن جاء به الوعد نعم هذه الأبيات يذكر فيها فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأنها خير أمة أخرجت للناس فيقول رحمه الله وأمته أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الناس هم خير أمة هم خير أمة أي هم خير أمة أخرجت للناس كذا قال في تنزيله الملك الفرد أي كذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى يشير إلى قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس فطائفة من أمته عليه الصلاة والسلام هم ظاهرون بقوله ظاهرون أي لهم العلو والظهور بقوله أي بتمسكهم بقوله والتزامهم بهديه وسيرهم على نهجه على الحق، أي ظاهرون على الحق، كما جاء بذلك من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عليه لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضر من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. على الحق طول الدهر ما دام يمتد هذا يشير به إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. يعني قوله طوأ على الحق طول الدهر على الحق طول الدهر ما دام يمتد أي إلى قيام الساعة أي إلى قيام الساعة من هم هؤلاء قال وهم ناقلو الأخبار أهل الحديث. وهم ناقلو الأخبار أي المروية المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام أهل حديثه أي المعتنين بحديثه عليه الصلاة والسلام رواية ودراية كذا قال فيهم من له الحل والعقد كذا قال فيهم أي في وصف هذه الطائفة وبيان من هم أهل هذه الطائفة كذا قال فيهم من له الحل والعقد أي قال ذلك أهل الرسوخ في العلم والبصيرة والفهم قالوا ذلك في الطائفة المنصورة وهذا الذي ذكره نقل عن عدد من أكابر أهل العلم منهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم قال فابشروا يا خير طائفة غدت بنصر من الرحمن جاء به الوعد هنا يسوق في هذا البيت بشارة عظيمة جدا لكل من كان متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام محافظا على هدية معتنيا بحديثه رواية ودراية علما وعملا بأن له النصر بأن له النصر والعز والتمكين بنصر من الرحمن جاء به الوعد لأن الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين نعم قال رحمه الله فاسأل رب العرش جل جلاله يقينا وتثبيتا إذا ضمن اللحد فيا خير مأمول وأكرم راحم وافضل مرجو له يرتجي العبد اقلنا ذنوبا كالجبال عظيمه وهبها ومحصها اذا مسنا الجهد وزحزح عن النيران ضعف جسومنا اذا اشتد وهج النار واحترق الجلد وبيت وبيض وجوه سودتها ذنوبنا وليس لنا في العرض عرس ولا نقد وثبت لنا الأقدام فوق صراطنا إذا زلت الأقدام والأمر مشتد وأدخل برحماك الجنان جميعنا جميعنا فأنت كريم راحم صمد فرد وبالنظر الموعود متع عيوننا فرؤيتك بالجاء فرؤيتك يا مولاي جاء بها الوعد فقصدنا بحسن الظن غفر ذنوبنا ونرجو بحسن الظن أن ينجح القصد فيارب ألحقنا بمن قد هديته فكان له الفردوس والحور والخلد فلولاك تأمر بالدعاء تفضلا لما للعاصي يد قط تمتد وصل على المخت. وصل على المختار والآل كلهم وأصحابه والتابعين لهم بعد وسلم وحقق, ما بع... وسلم وحقق ما به قد وعدتنا وآخر دعوانا لك الشكر والحمد هذه خاتمة لهذه الأبيات بدعوات عظيمة مباركة ختم بها رحمه الله تعالى هذا النظم وضمنها أيضا جوانب من المعتقد مثل إثبات العرش وأيضا إثبات الرؤية وأمور أخرى من الاعتقاد ضمنها هذه الدعوات العظيمة المباركة التي ختم بها نظمه رحمه الله فقال فأسأل رب العرش جل جلاله يقينا وتثبيتا هيسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا اليقين واليقين هو تمام العلم وكماله وانتفاء الشك وقد قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا اليقين والتثبيت أي الثبات على الحق والهدى وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والتثبيت بيد الله عز وجل يقول إذا ضمن اللحد إذا ضمن اللحد أي القبر عندما يأتي الفتانان و حينها يمتحن العبد وفي ذلك المقام يثبت الله الذين آمنوا على اليقين فهو الله عز وجل اليقين والتثبيت إذا ضمن اللحد أي جاء الفتانان وأجلس العبد وسأله وفي هذا يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فيا خير مأمول وأكرم راحم وأفضل مرجو له يرتج العبد هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى بأنه خير مأمول أي خير من يرجى ويؤمل وينتج إليه وأكرم راحم هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته جل وعلا كل شيء وأفضل مرجو أي أفضل من تعلقت به القلوب رجاء وطمع له يرتجي العبد له يرتجي العبد أي يلجأ في رجائه وحاجته وطلبه إليه وحده سبحانه وتعالى ثم يقول في بعد هذه التوسلات أقلنا ذنوبا كالجبال عظيمة أقلنا ذنوبا كالجبال عظيمة نسألك يا رب الإقالة أي العفو والمسامحة والتجاوز عن ذنوب وقانا فيها كالجبال أي كبيرة وعظيمة وعديدة وهبها ومحصها إذا مسنا الجهد وهبها ومحصها إذا مسنا الجهد أي مسنا العناء يوم القيام والوقوف بين يديك فنسألك أن تمحص الذنوب وأن تهب لنا الغفران وأن تستر علينا وأن تقيلنا عثرتنا تفضلا منك وتكرما إذا مسنا الجهد أي في ذلك اليوم العظيم العصيب يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وزحزح عن النيران ضعف جسومنا زحزح عن النيران ضعف جسومنا أي جسومنا لا تقوى ولا تحتمل النار، فنسألك تفضلا منك يا ربنا وتكرما أن تزحزح أجسمنا الضعيفة عن النار. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا اشتد وهج النار واحترق الجلد، إذا اشتد وهج النار واحترق الجلد. ذلك أن النار يؤتى بها يوم القيامة تجر بسبعين ألف زمام لها ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يؤتى بها تجر ثم ينصب عليها الصراط ويؤمر الخلائق بالمرور وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها جثية فالناظم رحمه الله يشير إلى ذلك إذا اشتد وهج النار أي حرها واحترق الجلد أي جلد من آآ آآ وقع في النار وكلما احترقت الجلود بدلت بجلود غيرها ليذوق العذاب فيسأل الله في ذلك اليوم العصيب الذي تتساقط فيه الأجسام وتحترق فيه الجلود في نار جهنم يسأل الله سبحانه وتعالى الزحزح عن النار كما قال الله فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اللهم أجرنا أجمعين من النار يا رب العالمين قال وبيض وجوها سودتها ذنوبنا وبيض وجوها سودتها ذنوبنا أي اكتب لنا يا ربنا قفرانا لذنوب وقعنا فيها وتلك الذنوب سودت وجوهنا فنسألك يا الله أن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وليسنا وليس لنا في العرض اليوم العرض عليك والقيام بين يديك. ليس لنا في العرض عرس ولا نقدو. ليس لنا في العرض في العرض عرس ولا نقد أي لا حيلة لنا في ذلك اليوم. وثبت لنا الأقدام فوق سراطنا. وثبت لنا الأقدام فوق صراطنا أي فوق الصراط الذي ينصب في ذلك اليوم على متن جهنم إذا زلت الأقدام والأمر مشتد أي الأمر في ذلك اليوم أمر شدة وأمر عصيب فنسألك يا ربنا في ذلك اليوم أن تثبت لنا الأقدام فوق الصراط وأن تكتب لنا العبور والمرور والنجاة من النار إذا زلت الأقدام لأن الأقدام تزل والناس يتفاوتون في ذلك اليوم ومنهم من تزل قدمه فيسقط في, في, في نار جهنم وأدخل برحماك الجنان جميعنا نسألك يا الله أن تدخلنا الجنان رحمة منك وتفضلا وأن تتغمدنا برحمة منك يا رب العالمين فأنت كريم راحم صمد فرد هذه كلها أسماء لله عز وجل يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها والفرد كما قدمت هو من باب الإخبار وليس من من باب الأسماء وبالنظر الموعود متع عيوننا أي نسألك يا الله أن تمتع عيوننا وأن تقرها بالنظر إليك الموعود أي الذي وعدت أهل الإيمان به في كتابك وفي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ففي هذا البيت يسأل الله عز وجل آآ آآ آآ أن يمتع العيون بالنظر إلى الله الموعود أي الذي وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان قال فرؤياك يا مولاي جاء بها الوعد فرؤياك يا مولاي جاء بها الوعد أي جاء الوعد بها في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضله. قصدنا بحسن الظن غفر ذنوبنا وهذا باب عظيم جدا ينبع عليه الناظم وهو حسن الظن بالله حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يكون العبد يظن بربه سبحانه وتعالى خيرا وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فينبغي على العبد أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى قصدنا بحسن الظن غفر ذنوبنا أن يغفر لنا ذنوبنا ونرجو بحسن الظن أن ينجح القصد ونرجو بحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى أن ينجح القصد أي ما أن ينجح لنا مقصودنا ومرادنا وهو الفوز برضا الله والنجاة من سخطه ودخول جنة والنجاة من عذابه. قال فيا رب الحقنا بمن قد هديته يا رب من علينا وتفضل علينا بأن تلحقنا بمن قد هديته. أي كتبت له الهداية فكان له الفردوس والحور والخلد وهؤلاء الذين لهم الفردوس والحور والخلد يقولون عندما يهنؤون بهذا النعيم وتقر بعيونهم بهذا المن العظيم يقولون كما جاء في القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فويسأل الله عز وجل الهداية لأخذ آآ آآ آآ قال فيرب الحقنا بمن قد هديته فكان له الفردوس والحور والخلت أي هديته ومن عليه وتفضلت بدخول الجنة فحمدك وأثنى فلولا فلولاك تأمر بالدعاء تفضلا يعني لولا أنك أمرتنا بالدعاء تفضلا منك علينا أمرتنا أن ندعوك لما للعاص لما للعاص يد قط تمتد لما للعاص يد قط تمتد يعني كيف تمتد يد العاصي وتلك اليد التي تلطخت بالذنوب والمعاصي والآثام كيف تمتد لولا أنك أمرتنا بالدعاء ودعوتنا إلى أن ندعوك وعدتنا بالإجابة وإلا نحن مقصرون ومذنبون وخاطئون هذا كله في مقام الاعتراف والإقرار وأن الإنسان يبوء بذنبه ويبوء بتقصيره ويرجو رحمة ربه ويطلب منه سبحانه وتعالى أفران الذنوب وإقالة العثرات ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال وصلي على المختار والآل كلهم وأصحابه والتابعين لهم بعده جمع هنا بين الصلاة والسلام لأن الصلاة في البيت الأول والسلام في الثاني قال وسلم وصلي وسلم على المختار والآل كلهم أي آل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان وحقق ما به قد وعدتنا وحقق ما به قد وعدتنا إلى ماذا يشير وحقق ما به قد وعدتنا أي أمرتنا بالدعاء وعدتنا بالإجابة وقال ربكم دعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعن فيختم هنا بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما وعد فهذا الدعاء ومن الله سبحانه وتعالى الإجابة نرجوها فقد وعد سبحانه وتعالى من دعاه بالإجابة ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء ثم قال في تمام هذا النظم وخاتمته وآخر دعوانا لك الشكر والحمد وآخر دعوانا لك الشكر والحمد أي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فهذه المنظومة كما ترون جميلة جدا وماتعه ونافعه وحوت على مضامين عظيمة ومفيدة في أبواب الاعتقاد وإلى ما قبل مجلسنا هذا قبل الصلاة وأنا مشغول في تصحيح النظم بمراجعته على النصفة الخطية ولم يتيسر لي مراجعة المعاني أو ولهذا لا أعتبر هذا المجلس شرح لهذه المنظومة وإنما هو شيء من المذاكرة التي فيها التقصير الكثير عفو الله عني وعنكم وغفر لي ولكم وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيمة وأعيد ما بدأت به أن نعمل على نشر هذه المنظومة وخاصة في البلدان التي فيها التمذهب بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها سببا مباركا في معرفة الاعتقاد الحق والهدي القويم هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مجلسنا القادم إن شاء الله عز وجل سيكون في تفسير آيات من القرآن لشيخ الإسلام محمد عدهاب رحمه الله والكتاب يوزع في المسجد النبوي كل من يرغب أن يأخذ نسخته بإمكانه ذلك في في الساحات يعني في, في ساحات المسجد النبوي فيها كبائن خاصة بالتوزيع فمن رغب أن يأخذ نسخته يمر على هذا المكان ويستلم نسخة كتاب تفسير آيات من القرآن وسنبدأ به بعد أيام قلائل في بعد صلاة المغرب إن شاء الله وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين